Does There is no... of my own. تقولون أئنا لمودودون في الخافر أئذا ظن إِنَّ <تصفيق> ذَا فَقُلْ ان لك الى ان تذكى. The guns of ربَّ وَسِمِّكَ مِنْ ذُو وَعْزٍ وَأُوْلُوَ Thank you, down. Tämä uh -huh. And